كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياما معدودات فمن كان من رياضا او على سفنه فعده من ايام اخرى واذن الذين يطيقونه فديه طعام مسكين تمام أن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر لَفِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ مَن عِندَهُ بِفُسُولٍ رَّوَا لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَٰكِن يُرِيدُ بِيرُ اللهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرحدون